اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاه والسلام على الحبيب الى قلوبنا والطبيب الى نفوسنا المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد الثاني اغفر وسلم على محمد المؤمن الثالث يرحمكم الله وسلم على محمد المؤمن ورحمنا بهم يا كريم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمه الله الواسعه وباب نجاة الامه <تصفيق> يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وسامته يركب احدثنتين وقد صرت الحرب أسنانها عفيرا متى عينته الكمات يختطف الرعب الوانها فما اجلت الحرب عن مثله فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها يا تريب المحيا تظن السمان على الأرض كوانها غريبا غريبا ارا يا غريب الطفوف غريبا ارا يا غريب الطفوف تواسد خدك كثبانها يا وقتلك صبرا بايد ابوك ثناها وكسرها اوثانها يا اتقضي فداك حشى العالم خَمِيصُ الحشاشه ضمآ شفنا جنايس في طفوف الغاظري كلها بلا يروس واجساد رمي أتساءد مطرح على غبر بلا فيهم جسد جن قمار لو شمس لشمو وظلوع جسم مكسر وبالخيل مديو ما ظنت الأرض ضاتها الأعواجية I, uh, yeah. هناك من حال الشريعة بطل ممدود طايح على المسنات لكن بلزنو الثرى مرمي وحال طايح الجو وحال جماعة مطرحة لا أكل أسوية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي والعظيم لله وإن إليه راجعون قام الأنبياء بوضع برنامج لصناعة الأنسان وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى أنا قل قام الأنبياء بوضع برنامج من أجل صناعة الأنسان علشان يصنعون من هذا الفرد إنسانا واقعيا إنسانا يماثل الفكرة اللي موجودة في القرآن وفي شريعة الأنبياء إلى أن وصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا دور الأنبياء وهذا توجه الأنبياء وهذا مشروع الأنبياء إلى أن وصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعث النبي آخر الأنبياء وسيد المرسلين علشان يعمل تطوير إلى مشروع الأنبياء يوسع إلى مشروع الأنبياء يعمق هذا المشروع ينضج هذا المشروع بالذهن عند الناس إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق يقول أنا جيت علشان أعمل تطوير إلى برنامج الأنبياء أنضج هذا المشروع عمم على كل الناس صدقوا الواحد إذا يصعد إلى هذه المنطقة منطقة السمو ومكارم الأخلاق هذه المنطقة الجيدة الممتازة تؤهل الإنسان أن يعمل مقاومة إلى عبودية الميل وعبودية الذات وعبودية الهوى هذه المنطقة اللي تصعد الإنسان إلى مستوى الكمال الإنساني والنضج على مستوى الاهتمامات النضج على مستوى القيم هذا النبي صلى الله عليه وآله ما كان يكل ولا يمل أبداً من دعوة الناس وحث الناس إلى هذه المكارم وحث الناس إلى الكمال الإنساني وتوجيه الناس إلى السمو النبي كان ينتهز أي فرصة متاحة لرسول الله بالسفر أو بالحضر أي فرصة زمانية أي فرصة مكانية إذا في منبر فاضي صدق النبي يأخذ الفرصة المناسبة يصعد على المنبر إذا في فرصة بين الناس يأخذ الفرصة يوجه هذول الأوادن يوجههم إلى الأنسانية وإلى كمال وإلى سمو وإلى نضج أي فرصة متاحة لرسول الله نتيجة الحث الكبير من رسول الله جملة من الناس اتبعوا إلى رسول الله سمعوا إلى كلام النبي داروا بالهم التفاتة جيدة التفاتة ذكية التفاتة واعية وبلغوا المراتب العليا من المراتب الإنسانية جملة من أذول الناس حصدوا الأرقام وصلوا إلى منطقة جيدة من الكمال الإنساني انا اتصور واحد اسمه حذيفه العدوي زمان المعركه يروح الواحد بالسيف بالرمح هذه المعارك زمان احيانا يرجع الواحد مجروح احيانا يفقد الى عضو من الأعضاء ينزف الدم يموت في مكانه حذيفه قال له لابن عمك ما رجع مع الناس في معركه اليرموك شيل شربه ما يوديه يمكن تلحق عليه ما تلحق عليه خذ شربه من الماء يقول انا جيت ادور ابن عمي هشام إيه في وسط المعركه هذا ملقى هذا مجروح هذا يون انا فتش بين الجرحى شفت ابن, ابن عمي بعد ما مات هذا قاعد الان ينزف الدم ها من بدن قال لعطشان قال اي والله عطشان عطشان والواحد اللي يفقد إلى دم مو بس يحتاج إلى شربه من المال لا والله الواحد اللي يفقد إلى دم يحتاج أن يعوضه بدم بالمقابل هذا حلقة ناشف هذا حلقة يابس عطشان قال لي والله يتناول شربة المال سمع لواحد بالمعركة يون ويقول آه قال اودي ودي له هذه يمكن هذا أحوج مني إلى الماء ودي له ودي له الشربة. هذا حذيف يقول أنا أمشي بين الجرحة وصلت إلى هذا اللي ون بعد هذا عطشان هذا عطشان ينزف الآن جملة من الدم قال له عطشان اي والله خذ شربه من الماء سمع له واحد يون ويقول آه قال له وديه له الشربة هذه يمكن أحوج مني إلى الماء يقول أنا جيت على الثالث مات جيت على رابع مات رجعت على الثاني مات أنا رجعت لابن عمي غمض عينه ومات هذا نموذج من النماذج يعني هذا واحد الآن رايح إلى الموت ها؟ وعند شرب من الماء ويتوق إلى الماء عطشان ويقدم الشرب إلى الواحد الآخر وهو يموت عطشان من وين هذول الناس؟ صدقوا هذول مائجة يعني لا من المريخ ولا من كوكب آخر مو هذول البدن اللي بالأمس اللي يقول الواحد إذا مت عطشان لا نزل القطر. إذا أنا أموت عطشان إن شاء الله الأوادم كلهم يموتون عطشانين وإذا الآن لا والله الآن عند شربة الماء ويقدم الماء إلى الآخر وهو اللي موت عطشان أجيب هذول الناس شلون وصل إلى هالمرتبة العالية شنو هذا اللي دفع إلى هذا الفعل صدقوا ما في إلا الكمال الإنساني يعني وصل هذا إلى منطقة من النضج ومن الكمال ومن السمو ومن الإنسانية العالية بأن يؤثر الآخرين حتى هو الآن على مشارف الموت إيه ودي الأشربة هذه هذا النموذج في كلامنا النموذج الآخر اللي أنا قدم عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب سلام الله عليه هذا عبد الله بن جعفر رجل كريم يقول أنا يوم من الأيام أمشي وصلت إلى سور مزرعة دير بالك مية قديما أسوار المزارع ما كانت عالية كانت هبيطة على قرط الناس الواحد يشوف للطرف الآخر من ورد الصورة هذا من ورد الصورة هذا يقول أنا أمشي شفت واحد يعني جالس وقت الطعام من هذول العبيد يعني هذول اللي جايين من القارة الأفريقية وصبقة هذول الناس صبقة سمراء واضح لي جالس وعندها رغيفين وقت الغداء وقف عليه حيوان كلب وإحنا بالعادة لما نجيب الطاري إلى هالحيوان نقول أجل لكم الله تعرفون؟ هذا الحيوان يا سيدي يعدون في عشر خصال من خصال أهل الإيمان عند القناعش كثر ما تعطيه يقنع وعند الأمانة وعند المحافظة على أهله صدقوا بعض الأوادن ما عنده ولا خصل من خصال الانسانيه لا قناعة ولا أمانة ولا محافظة كل ما فيه وليه هذا دائما نقول إلى الناس سرى الإنسانية جوهر من الداخل الإنسانية مرأس ويدين ورجلين الإنسانية جوهر من الداخل على كل حال وقف عليها هذا الحيوان يقول عبد الله أنا شوفه رمال الخبز وأكلها ورمال الخبز الثاني وأكلها الحيوان ورفع رأسه وبص بص بذنبه وراح طبيت عليه قلت له تعال مو هذا غداك اليوم قال إيه زين شنو خليت إلى روحك قال ما في قال شو سوي قال أنا أطوي جاي إلى اليوم الآخر أنا باكر أكل ليه سويت هالفعل قال منطقةنا ما فيها منطقتنا ما فيها هنمون من الحيوانات ما فيها اخاف اجا جوعان يرجع جوعان خلي خلي خلينا عم يشبع هو اليوم انا اكل باليوم الاخر بارك الله فيكم واحد من شبابنا يفزعنا رتبوا الاوضاع صلوا على محمد وعلى محمد الله صلي وسلم على عمل محمد الثاني اغفر الله لكم الثالث رحمكم الله اهلا محمد اهلا محمد اهلا محمد اهلا محمد اهلا محمد اهلا محمد اهلا محمد شلي جابه اكل مو. هذا مثلك ومثلي هذا يعيش حاله من الجوع آه؟ ويحتاج إلى طعام ويحتاج إلى رغيف ويحتاج إلى لقمة ويحتاج إلى لون آخر لكن توصل المسألة إلى هذا الحد يعني هذا انا شايف بالتاريخ يعني هذولا يعني مو بس تظهر الإنسانية في بعض المواطن لا والله تظهر من عدهم الإنسانية العالية حتى إلى مستوى حيوان حتى إلى هذا الحد حتى إلى هذا الحد يا سيدي بأن يعطي طعام إلى الحيوان وهو يبقى إلى اليوم الآخر بابيك يعني واحد شايل السيف على ذاك الجندي اللي على وجه الارض آه. اللي بالمعركه واحد شايل السيف على راسه قال تعال انت نعم شربت الماء اللي عندك اعطيها للاخر وانت روحي للموت عطشان لا والله ما في واحد شايل السيف زين هذا اللي أعطى طعامه إلى حيوان أو هو بقى إلى اليوم الآخر 24 وعشرين ساعة جوعان علشان يحصل على لقمة واحد شايل السيف عليه قال طعامك هذا أعطيه للحيوان وانت أبقي جوعان لا والله ما في واحد شايل السيف ولا واحد جابرة ولا واحد مقدم المال ولا واحد مهدد شنو هذا الإنسانية هذه الإنسانية يا سيدي اللي دفعت هذول الناس مدرسة النبي صلى الله عليه وآله صنعة النماذج مدرسة الإسلام صنعة النماذج القرآن اللي صنع النماذج مدرسة أهل البيت يا سيدي هذه اللي صنعتها النماذج وليه هذا النموذج وأمثالها النماذج هذه صدقوا يعني فيها من الخصيصة الإنسانية وفيها من السمو وفيها من الأمثلة الدقيقة اللي تستاهل أن تكون نموذج حلو اللي قدم المشرع الإسلامي شايفين أنا شايف يعني بعض اللي اللي النظريات الإسلامية اللي عندنا والنظريات الانسانيه شلون دير بالك الى الجزئيه اللي انا اقولها يعني بعض من كتب في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ماده الاخلاق من العلماء سقراط ارسطو فلان فلان مثلا هو سقراط يقول علشان يحصل الانسان على السعاده علشان يحصل الانسان على الوناسة دير بالك المجزئيه إذا انا نعم أمشي بالحياة مو هذا هدف الكم انا أدور السعادة أنا أدور اللذة أنا أدور الاستمتاع أنا أدور الوناس هدف إلى الناس كلها زين شلوني حصل يحصل عليها الإنسان مو هذا احيانا يدفع المال من هالمكان إلى المكان الآخر من هذا البلد إلى بلد آخر احيانا الواحد يقطع المسافات ويدفع المال ويبذل الجهد علشان أنا أدور لي على سعادة السعادة يا سيدي مثل ما يقول هذا ترى أسهل من كل هذا هو في كبح هو النفس إذا أنا أقدر أعمل مقاومة في داخلي دير بالك إذا أنا أقدر أعمل مقاومة في داخلي يعني أقول إلى هذا الهوى لا وإلى هذا الميل وإلى هذا الى إلى والى وإلى غرب صدق إذا انا أقدر أعمل على كبح الهوى والميل الداخلي يوصل الإنسان إلى السعادة بلا أبمال وبلا جهد وبلا سفر بلا معاناة وبلا بذل أنت بامكانك بروحك في داخلك تصعد إلى منطقة من السعادة ودير بالك إلى حقوق المجتمع إذا انا اقدر أقدم روحي في خدمة الآخرين وخدمة مجتمعي أيضا هذا تحقيق إلى سعادة ولهذا شوفوا أخوان هذا اللي يبذل وهذا اللي يتعب يعني هذا اللي يصب الشاي واللي يوقف بالصوب الآخر بالحر بالبرد بالغبار بجميع الظروف رغم المعاناة لكن يقدم خدمة إلى مجتمع صدقوا في قمة السعادة رغم الجهد هو في قمة السعادة أنت إذا تعمل مقاومة إلى ميل وإلى هوى وإلى انحراف تظهر إلى منطقة من السعادة زين بعد هذا واحد من هذول الناس أنا شايف نعمل بعد واحد آخر يعني أرست في هالمكان البعض يقول يمكن السعادة في الجاه السعادة في الكرسي السعادة في المال السعادة في العضلة السعاده في المكان الآخر صدقوا الانسان إذا أدى الواجبات الملقاه عليه وأنا بينت بالأيام الماضية. أنا عندي مسؤولية من الله أنا عندي أوامر من الله أنا عندي هكذا جملة من النشاطات القرآن يبين النبي يبين أهل البيت يبينون إلى الناس صدقوا إذا انا اسوي الواجبات الملقات علي والمسؤولية انا أصعد إلى منطقة من السعادة من دون كل هذا المعنى ما يصل الانسان زين بعد أنا شايف رأي آخر يقول تعالى وهو أنا الانسان انا قادر اعيش الوحدي يعني انت ببيتك وعندك اللقمه وعندك الخير وعندك النعمه وأنا عايش الوحدي انا مو جاي يقدم لقمه الى جنابك وانت مو جاي تعطيني اللقمه في بيتي يا سيدي يعني انت قادر تعيش لوحدك وأنا ايضا أعيش الوحدي في داخل البيت تعرفون بالرقم من كل هذا انت قادر تعيش الوحدك وأنا الوحدي لكن هذا ما يسوي لك سعادة إلا أن تدخل بين المجتمع وعينك تطيح على المؤمن وأنا على المؤمن الآخر ولهذا دير بالك يمي إذا نقعد هناك اللقمة في المكان عيني لما تطيح على المؤمن والمؤمن على المؤمن الآخر صدقوا الاندماج وتقديم الخدمات الاجتماعية تحقيق سعادة انا اقول بالرقم من ان جنابك قادر تعيش لوحدك لكن احنا ما نعيش منفصلين عن الناس ولا منعزلين عن الناس إذا هذه جملة من الاراء في الماده الاخلاقيه هذه يقول السعادة ان تدفش بين الناس وتدخل بين الناس هذه يقول السعادة تؤدي الواجبات الملقاه عليك هذه يقول السعادة تعمل كبح الى هو النفس هذول رواد النظريه الاخلاقيه بالصواب الآخر عندنا أوادم يدعون إلى عبادة الذات ويصنفون هذولا من أصحاب النظرية لعبادة الذات يقول تعالوا ترى هذا الأخلاق منو اللي سواها اللي سواها الضعفاء هذا الضعيف اللي سوى النظرية علشان يتساوى الضعيف مع القوي يتساوى الفقير مع الغني يتساوى فلان مع فلان هذا النظرية صنعنا عمل الناس البسطاء ونصنع الفقراء وصنع الناس البسطاء وإلا السعادة الحقيقية الواحد إذا يركض وراء اللذة ويركض وراء المتعة ويركض وراء الجنس ويلب إلى ميل هو هذا اللي يدور إلى سعادة طبعا هذه النظرية أنا شايف بعض الأوادم إلى الآن يعني وان كان هو يعني مو من صناع نظرية لكن يعيش حالة من الأنانية عند الاهتمام في روحه وعند الاهتمام نعم في حاله في الطعام في اللباس وطول عمره يركض وراء لذ بالصوب وراء شهوه بالصوب الآخر استمتاع فيها المكان لذ في المكان الآخر صدقوا هذول يعيشون حالة من الحيوانية ولكن مدرسة النبي صلى الله عليه وآله ترفع الانسان ترفع الإنسان إلى منطقة عالية وليه هذا إلى الآن حذيفة هذا اللي يقول ابن عمي على مشارف الموت ويقدم شربة الماء إلى الواحد الآخر هذا النموذج إلى الآن يسمو بين الناس هذا النموذج قدم شرب من الماء وإلى الآن هالنموذج آن اجيب هذا في بطون الكتب مثال إلى الإنسانية العالية يعني هو هذا النظرية صنعوها الضعفاء الواحد شي خاف منه يا سيدي أنا اللي خوفني الموت زينه هذا واحد ميت ميت ليش ما يشرب الماء لكن عند إنسانية عالية زين هذا اللي يوقف يعطي الحيوان قطعه من الخبز واحد شايل السيف عليه لا والله لكن عنده إنسانية عالية احنا نقول أصحاب نعم هكذا الخدمات الاجتماعية يا شباب هو هذا اللي يسمو بين الناس صاحب العطاء للناس هو هذا اللي يسمو بين الناس هذا اللي أد الواجبات هو اللي يصعد إلى سعادة الواحد اللي يعمل مقاومة إلى النفس هذا اللي يكبر هذا اللي ينضج هذا اللي يوصل هذا اللي ينمو هذه السعادة الحقيقية هذول الناس أمثال عمر بن سعد هذا يروح في مزابل التاريخ لا يكون سعيد مع نفسه ولا سعيد في دنيته ولا سعيد في آخرته هذا هو الذل بعينه هذا نعم النماذج اللي مثلها عمر بن سعد لكن شوفوا النماذج يا سيدي اللي راحوا هذا حبيب بن مظاهر الأسدي بطل وصاحب تجارة لكن شاف التجارة اللي عند الإمام الحسين تربح على مستوى دنيا وتربح على مستوى آخرة إلى الآن لا يزال حبيب يسكن في ضمير التاريخ وإلى الآن مسلم يسكن في قلوب الأحرار وإلى الآن زهير وإلى الآن برير هذول النماذج على بالهم قالوا إحنا ليلة عاشرة ما هي إلا ليلة نذبح الحسين وينتهي الحسين والله يا سيد الحسين لو قطعه من اللحم والدم شان انتهى سيد الشهداء لكن الحسين ألق والألق لا ينتهي الحسين فكرة والفكرة لا تنتهي أخو العلم حي خالد رغم موته وأعضائه تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماشيا على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم بعد مصرع سيد الشهداء جابوا جابوا ما عليهم اي والله هذول الاولاد ثلاثة أوقات مو شاربين الماء بصورة صحيحة وقفوا على إمام عم زينب شرب أنت الآن قليل من الماء حتى هذول الأطفال يشربون الماء تقول وخروا عني خلوني آنوي أولاد اخويا أخذت العقيله شرب من الماء أعطت إلى وحده من بنات الحسين اسمها فاطمة تعالي حبيب ابني فاطمة خذي شرب من الماء يقولون هل ابني أخذت الشرب وطارت على وسط المعركه عم وين رايح الان الخيل تاخذك تقول عم زينب لعل ابي الحسين فيه رمق من الحياه ان اشرب لذيذ الماي حاشا ان اشرب لذيذ الماي حاشا حسين الرمو لامس افراشه احت العقيلة رجعت بالطفله انا ما ودي اقول الى المخيم لان ما في بوي الا رماد المخيم والله جابت الطفله الى ذاك المكان ليش رماد المخيم لان عمر بن سعد جاب النار واشعل الخيام ظلوا ليله 11 ما في ظل الا ظل السماء ساعد الله قلب العقيله امس المسا والنار ما خلت لنا خيايا صوان ما ظلت تجيب فيا هليتايا اقبل علي الليل وازدادت الوحشه ما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشه وشيخ العشير حسين محدش امنع مطروح وبجنب عليل اكبر جزايا وعباس عند البارح يحط الصواوي يا مريني واخوتها كلهم مسلحي والخيل مسروجه وهلها مستعد يصغوا يص صيح ولا منهم جفناي وحسين من يسمع بكبخيم دخل يسلي الحرمه وياخذ خذب حجر طفله باتت خيمنا مطنب وتزهر بهله صيوان اخوي حسين حال لا ترى رفع لا إيه والله أبوية أنا أقول ما في نعم إلا رماد المخيم ولهذا فقدة العقيلة جملة من الأطفال جملة من النساء عزيزة الحسين الرباب ما شافتها بين النساء رباب أين أنتي الله الله يا زين بليكن الضيع حرمة لضيع طفله فتشت على رباب بين النساء عم زينب طلبيها يمكن عند جسد المولى الدور على طفلها زين سامعين من الخطباء الحسين دفن عبد الله بظهر الخيام ليش الدور عليه وسط الميدان سمعوه لأن عمر بن سعد لما راد يرد الاجساد ها صاح لعين من الأعداء جيبوا عبد الله خلوا على صدر والده الله أكبر بويه طلعت وراها نعم العقيل رباب أين أنت رباب أين أنت قطعتني يا تقلوبنا إلى أن شافت الرباب جالس وسط المعركة شيل عبد الله على صدرها يمكن الحريم يعرفن المعنى الحرم المرضع إذا تشرب الماء يؤلمها صدرها ويدر اللبن عليها لعل الرباب شربت قليل من الماء اوجعها صدرها راحت الدور على ابنها ابويا زينب وقفت واذا برباب على حالها ما تصنعين هنا رباب قطعت يا قلوبنا صاحت يا زينب هل دار لبن صدري وانظر نضيح اللبن فوق الصدور يجري جيت ادورها وين طفل وخلف عمري انشان هو حير ضعى ليموت يموت عطش شلت بحجري والثدي حلقة طرحت شفت يميل الرأس كلماني عدلت رجعت بها إلى المخيم وليه هذا لما يجن الليل على العقيلة مرة تشكو حاله للحسين بوية مرة تدير نعم عينها إلى صاحب الغري يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي بوية Yeah, bo yeah, boy. يا علي الليل هود هو والله وانا غريبه ما ليحب بمن يبوي القلب يضمد بالحسين هل عندي مد اي والله وابن والد العباس مارد ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد واله أنصر الإسلام والمسلمين أذل النفاق والمنافقين احفظ جماعة الحاضرين أقضي ديوننا الممشملنا شافي مرضانا موتانا ومن مات على الإيمان إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات يا حسين